أعوى الله من الشيطان الرجيم سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض وكذلك تخرجون بسم الله الرحمن الرحيم فسبحا سبحان الله حين وَحِينَ وحين تصبحون وله الحمد في ورجل <تصفيق> <تصفيق> بل سوء باء 23 24 وكذلك وكذلك تخرجون، وكذلك تخرجون. سبحان, سبحان الله إين تمسون وإين تصبحون ولا هو العبد في السماء. فسبحان الله فسبحان الله وسبحان الله حين تمسون وحين تصلحون وله الحمد وله الأرض في الزماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الميت من البيت ويخرج الميت يخرج الحي من الميت ويخرج وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ وَمِنَ الْماءِ لقكم من سراب ومن Home, as one. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَفْرُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُواْ gesù က laகைန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 ومن آياته أن خلقكم و oh, oh, 옴ಿನা کشم إن في ذلك لآيات لقوم I mean that. s من آيَاتِهِ أن خلق لكم و من In mm -hmm. الآيات هي والقصة ما وضتني واختلاف <تصفيق> ألسنتكم و. <واختلاف تصفيق> <الجنة تصفيق> ومن آياته سماوات والأوطي واختلاف ألي وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ و من یاتی سيادني. أوه. سيادني. أوه. سيادني. أوه. ومن آياته يا سيدي يا One, One two, إِنَّ فِي ذَنْجَ الْآيَاتِ الْقَوْمِ يَعْقِلُونَ امید my إذا دعاكم دهوتا من الأرض إذا أنتم ومن آياتي أن تقوم الزماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا ورونون <laughs> عليك <laughs> <laughs> <laughs> ومن آياته أن تقوم الزماء والأرض بأمره ومن وما يلو وَالَّذِي أَبْدَأُ الْخَلْقَ فَمَا يُعْلِيَهُ وله من في السماوات والأرض كل وَقَوْمًا فِي يَبَسٍ غَافِسٍ مَّيْتُون وَلَنْ نُؤْمِنَ مَن فِي <crawl prejudice> <كل> السَّمَاء <lobster>